قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَبِيدُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ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 ما يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقى الذين آمنوا قالوا قَالَ بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهمون لا يعلمون الكتاب الا امانيا